إنها عليهم صد بحمد ممدد إنها عليهم صد بحمد ممدد إنها عليهم صد بحمد ممدد إنها عليهم صد بحمد ممدد إنها عليهم صد في عمد إِنَّهَا انها عليهم مؤصد في إِنَّهَا ممدد انها عليهم مؤصد إِنَّهَا عمد ممدد في عمد إِنَّهَا انها عليهم مؤصد في إِنَّهَا ممدد انها عليهم مؤصد إِنَّهَا عمد ممدد بِعَمَدٍ مَمْدَدَةٍ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُصَدَّةٌ بِعَمَدٍ مَمْدَدَةٍ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُصَدَّةٌ بِعَمَدٍ مَمْدَدَةٍ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُصَدَّةٌ بِعَمَدٍ مَدَّدَ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُصَدَّهٌ بِعَمَدٍ مُمَدَّدَةٌ في عمد ممدده انها عليهم قصد بي عمد ممدده انها عليهم قصد بي عمد ممدده في عمد ممددا انها عليهم مؤصدا في عمد ممددا انها عليهم مؤصدا في عمد ممددا انها عليهم إنها عليهم صد في عمد إنها عليهم صد في عمد إنها عليهم صد في عمد إنها عليهم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 مَدَّدَ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُصَدَّهٌ بِعَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُصَدَّهٌ بِعَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُصَدَّهٌ بِعَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ بي عمد ممدده انها عليهم قصد بي عمد ممدده انها عليهم قصد بي عمد ممدده إنها عليهم بي عمد ممدده انها عليهم قصد بي عمد ممدده انها عليهم قصد بي عمد ممدده إنها عليهم في عمد ممدده انها عليهم مؤصده في ممدده انها عليهم مؤصده في ممدده إنها عليهم في عمد ممدد انها عليهم مؤصد في عمد انها عليهم مؤصد في عمد في عمد إِنَّهَا انها عليهم مؤصده في إِنَّهَا ممدده انها عليهم مؤصده إِنَّهَا عمد ممدده ب عمد إِنَّهَا انها عليهم مؤصدا ب عمد ممددا انها عليهم مؤصدا إِنَّهَا عمد ممددا انها عليهم إنها عليهم صد بحمد ممدد إنها عليهم صد بحمد ممدد إنها عليهم صد بحمد ممدد إنها عليهم صد ممدد إنها عليهم صد في عمد إِنَّهَا انها عليهم مؤصده في إِنَّهَا ممدده انها عليهم مؤصده إِنَّهَا عمد ممدده إنها عليهم ب عمد إِنَّهَا انها عليهم مؤصدا ب إِنَّهَا ممددا انها عليهم مؤصدا إِنَّهَا عمد ممددا انها عليهم إنها عليهم مقصده في عماد ممددة إنها عليهم مقصده في عماد ممددة إنها عليهم مقصده في عماد ممددة إنها عليهم مقصده في ممددة إنها عليهم مقصده في عمد ممدده انها عليهم مؤصده في ممدده انها عليهم مؤصده في ممدده إنها عليهم مؤصده في عمد ممدد انها عليهم مؤصد في عمد انها عليهم مؤصد في عمد انها عليهم I am uncomfortable because it is area and needless because it is area and needless because it is area and إنها عليهم مصد في عمد ممدد إنها عليهم مصد في عمد ممدد إنها عليهم مصد في عمد ممدد إنها عليهم مصد في عمد ممدد انها عليهم مؤصد في عمد ممدده انها عليهم مؤصد في عمد ممدده إنها عليهم مؤصده بي عمد ممدده انها عليهم صد بي عمد ممدده انها عليهم صد بي عمد ممدده انها عليهم عمد مَدَّدَ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُصَدَّهٌ بِعَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُصَدَّهٌ بِعَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُصَدَّهٌ بِعَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ إِنَّهَا عَلَيْهِم في عمد ممدد انها عليهم مؤصد في عمد ممدده انها عليهم مؤصد في عمد ممدده إنها عليهم في عمد ممددة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة إنها عليهم في عمد إنها عليهم مؤصدة بعمد ممددة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة